بسم الله والصلاة والسلام وسم الله عليه الصلاة والسلام وبعد بعد أن أخذنا أقسم الكلام من حيث الكلمة المفردة، وعرفنا أنه ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وهو انقسام الكلام أو أقسم الكلام من حيث امكان وصف بالصدق أو الكذب وينقسم الكلام من حيث امكان وصف بالصدق أو الكذب إلى قسمين خبر وإنشاء الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ينكس ينقسم الكلام ينقسم الكلام باعتبار إن كان بالصدق وعدمه إلى قسمين خبر وإن شاء فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لزات قدم يقول الخبر ما يمكن أن يوصف بالـ بالصدق أو الكذب لزات تابوا كده معنا مشايخ يقول ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب يخرج إيه؟ ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. وقول لزائد يخرج ما يوصف بالصدق أو الكذب له. الذي لا يمكن وصف بالصدق أو الكذب يسمى الإنشاء. خد بال. لو أنا قلت لك جاء زيد. أنت ممكن تقول لي صدقت جاء زيد. وممكن تقول لك كذفت لم يأتي زيد. يبقى إذا جملة جاء زيد يمكن أن توصف بالصدق أو الكذب ولا لا. يمكن, يمكن يبقى يسمى خبر ولا انشاء لا خبر يسمى خبر لانه يمكن ان يصف بالصدق او الايه او الكذب لكن لو قلت قم يا زيد هل ينفع يقول لي هذا كذب ولا ينفع يقول لي هذا صدق مينفعش انما ايه يجب ان يقوم او يجب صحيح كده مشايخ إذن هذا يسمى انشاء لانه لا يصح وصفه بالصدق ولا بالايه ولا بالكذب جيد قل بالكم شيء ما يمكن أن يوصف او بالصدق أو لزات لماذا لنخرج ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لغيره لأن الكلام يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الكذب باعتبار ذاته زي جمل جاء زيد وأما باعتبار قائله فينقسم إلى أقسام سنسة اكتب أقسام الكلام باعتبار قائل اولا ما لا يمكن وصفه بالكذب يعني ما يقدرش انه كذب ابدا ككلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فكلام الله عز وجل وكلام النبي لا يوصف بالكذب وهناك طبعا كلام الله عز وجل أو كلام نبي طبعا الأخبار فيها كثيرة مثلا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا خبر صح كده هذا لا يمكن وصفه لا يمكن وصفه بالكذب اطلاقا صح تمام ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت مفاتيح, مفاتيح الدنيا والخلد فيها او مفاتيح الجنه لا يمكن وصف هذا الكلام بالكذب لا يمكن يقول واحد لا لم تعط لا يمكن وصف هذا بالكذب تمام لماذا لو دا الكلام ده قاله غير الله وغير الرسول كان ممكن نصفه بالصدق بالصدقه والكذب لكن كلام الله والرسول من حيث قائله اللي هو الله جل وعلا والنبي لا يوصف بالكذب لاننا نجزم بالصدق صح طيب واما والقسم الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق ما لا يمكن وصفه بالصدق وهذا كالاخبار عن المستحيل عقلا او شرعا ده لا يمكن وصفه بالصدق المستحيل عقلا زي مثلا ما تقول مثلا رايت زيدا قائما وهو جالس صح يعني يقول واحد انا رايت زيد قائم وهو جالس رجل مستحيل زيد لان قائم ضد جالس والنقيضان لا يجتمعان ولا ايه ولا يرتفعان اما قائم واما ايه واما جالس ما ينفعش يجتمعوا او تقول مثلا رايت زيدا يجري وهو واقف صح؟ يا من فحص؟ إما أنه يجري وإما أنه وقف لا الاثنين ضد بعض فلا يجتمعان ولا يرتفعان خاصة يا شيخ، فهذا مستحيل عقلا ده لو أي واحد أخبرك به، سأقول له هذا مستحيل، لا يجب ومثل ما يجي واحد يقول لك والله إيه أنا مبارح شفت غزو الثلاث هنقول له ايه لا ده برضو واقع مش لا مش شرط ان واقع انا بدر نعلم كانت متى كانت متى غزوه بدر معروف سنة السنه الثانيه الهجره فلما يجي واحد يقول لك والله انا شفت غزوه بدر امبارح نقول له اكيد ما كنتش مضط كويس صح فهي دي المساله كان استحاله يراه غير ذلك صح يبقى مستحيل يا مشايخ مستحيل عقلا مش ممكن او يجي واحد يقول لك ده انا امبارح طول الليل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم رايته بعيني ويقسم لك باغلظ الايمان أقول له أنت تألت العرش وعيد. صح؟ مش عاقل يعني هذا مرفوع عنه القلب، لإن يستحيل طبعا لأنه نجزم أن هذا مستحيل الشرع عقل، عقل، مستحيل عقلا ايه لا مع الجمال اللي هو المتصوف بيقول لك في الحضرة وحضرته عارف في الكلام ده. يعني. فبيقول انا بتكلم ان هو راى راى يقظ لكن راى مناما مقبول اه ممكن يرى مناما صح يبقى ده مستحيل عقلا تمام واما المستحيل شرعا فهو كل ما اخبر الشرع بعدم وقوعه مثل مثلا ما واحد من الناس يقول لنا انا نبي يدعي النبوه فلو ان رجل جاء فادعى النبوه ولا يس ده انا معايا يقول له لا لا لن نقبل لك ولا ننظر حتى في ادلتك لماذا لان هذا مستحيل شرعا الله عز وجل اخبرنا ان الـ ان الرساله ختمت بمحصصا او مدعي الالهيه كالمسيح الدجال مثلا لما ينزل يدعي لا يقبل قوله لا ينظر حتى في ادلته مهما جاء بأدلة يعني لو احيا وامات وامر السماء فامطرت والارض فانبتت كل هذا لا ينظر له لان هذا مستحيل شرعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلموا انكم لن تروا ربكم في الدنيا هذا مستحيل شرعا لا يكرر. او لو جاء واحد قال لك القيامه بكره او بعد اسبوع نقول مستحيل شرعا لان هناك علامات اخبرنا عنها النبي لا بد ان نراها قبلها فطالما لم تظهر لا يمكن ان نجزم أنها قبل بل نجزم انا مش بقدر يقين القيامة العامة مش قيامة الشخص يعني أنا كشخص الله على ممكن نموت دلوقتي لكن القيامة العامة هي قيامة الناس جميعا لي موتهم أولا ثم بعثهم نجزم أنه لن يكون غدا ولن يكون الأسبوع القادم ولن يكون في خلال عام ليه لان في علامات معينة ظاهر الأحاديث والآيات أنها تاخذ فترة دعكة من ترتيبها؟ أنا إن في علامات على الأقل العشر الكبرى تمام؟ ومن بين تلك العلامات اللي مش أو يعني من بعد العلامات الست الأولى منها على الراجل مش يبقى أولا مؤمن فبقاء المؤمنين دليلني لسه خلاص كده مشاي إيبا نجزم بهذه المسائل خلاص ده مستحيل شرعا فدي المسائلة مستحيل شرعا فهذه الأخبار في ذاتها كذب لماذا لماذا لأنها اخبار عن المستحيل عقلا أو شرعا فهذا كذب باعتبار باعتبار القرار وهناك ما يحتمل الصدق والكذب باعتبار القائل هناك ما يحتمل الصدق والكذب باعتبار اللي واذا مثل ما أخبار يعني عامة الناس وهي على أقسام القسم الثالث ده على أقسام سلاسل ما يحتمل الصدق والكذب مع رجحان الصدق وده خبر الثقة أو المعروف بالصدق يعني واحد مشهور بالصدق بين الناس فإذا يرجع عن بصدقه إلى نظر خلافه يعني على واحد جاء وقال لك زيد ما وأنت تعرف هذا الرجل لا يجذب وان هو مش بهذار أو كده ويتكلم بصدق فأنت اللي يغرب على ظنك ايه؟ صدق الرجل وإن كان هناك احتمال للخطأ لكن هتجزم به يا مشايخ بصدق لما مع رجل معروف بصدق بين الناس لكن احتمال الخطأ قائم لذلك لم نقل النازر لا يمكن وصف بالكذب يوصف بالكذب إيش كيف تعرفه هذا المثال ضرب شيخنا السامين عليه رحمة الله في شرحه فبيقول إيه إن رجل جاء للقاضي ويجزم أنه رأى الهلال والرجل كان معروف بصدقه وأمانته وعذلته بين الناس لكن الناس جميعاً لم يرون الناس تعجبوا القاضي يسأله رأيت الهلال يقول نعم رأيته بأم عين ويقصد طبعاً لا يمكن يكون كاذب بهذه الصورة يعني الرجل قال أكيد في الأمر شيء فالقاضي يعني ذهب معه فقال أرني فذهب فنظر قال شايف الهلال الله هلال موجود هناك وأشيد له وكل من معه ينظر لا يرى شيء القاضي ينظر لا يرى شيء فتعجبه يعني فالقاضي يعني كنفط قال له امسح عيني فمسح عينيها كذا ثم نظر قالها القراء قال لا لا ارى شيء فكانت شعرة بيضاء امام عينيه كانت تشبه شكل الهلال فكان يرى ظل كأنه الله كأنه الهلال فإذا ان كان الخطأ واقع هذا الرجل خبر واحتمل الكذب لا لكذب هو ولكن لخطأه تمام فيبقى الكذب هنا بمعنى الخطا خلاص كده يا مشايخ يبقى اذا الخبر الصدق خبر الثقه او المعروف بالصدق والامانه يرجع عندنا صدق صح كذا يا مشايخ وان كنا لا نجزم بذل وان كان يرجع عندنا يعني يغلب على ظننا انه صدق الا ان يثبت خلافه وخبر المدعي الكذب رجل كذاب يغلب او المشهور بين الناس بكذبه ويرى ذلك يغلب على ظننا كذبه وان كان يحتمل هو يبقى صادق. يعني الكذب ده ممكن يصدق مره زي ما النبي سلام قال صدق هو كذوب صح فإذا يغلب على ظن الكذب لكن يحتمل صدقه لكن الخبر هو يحتمل الصدق وإذا ما خبر وأما خبر مستور الحال أو المجهول بالنسبة لنا فهذا يحتمل الأمرين من غير مرجح أو يعني قد يكون مرجح آخر لكنه يحتمل الأمرين يعني إذا خلاصة أن الخبر باعتبار قائله قد يحتمل الصدق والكذب وقد لا يحتمل الكذب وقد لا يحتمل الصدق وأما باعتبار ذاته فكل خبر باعتبار ذاته يحتمل الصدق والكذب يبقى كل خبر باعتبار ذاته يحتمل يا مشايخ الصدق والكذب وأما باعتبار قائله فمنه ما يحتم ما لا يحتمل الكذب ومنه ما لا يحتمل الصدق ومنه ما يستوى في ما ما يحتمل الصدق مع والكذب مع رجحان أحديمة أو مع تساويهم على التفصيل اللي اللي بينا الآن طيب وأعطيك ضابط هنا جميل خالص في هذا الباب او خليه شويه لسه وش عليه خليه شويه نقوله بعد ما نعرف الايه ان شاء الله الخلاصه الان ان احنا عندنا عرفنا ان الصدق هو أن الخبر هو ما يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب لذاته هو ما يمكن أن يوصف بال الصدق والكذب لذاته وطبعاً الخبر بيكون إخبار عن شيء إيه؟ في المستقبل ولا في الماضي في الماضي أو قد يكون في المستقبل يعني عن شيء في الجنة برضه يعني هذا برضه مش, مش ضابط قول لكن يجي معنا ضابطها هيقتضد التفريق أدخل لكن أنا مخليش هو بس بعد ما نأخذ منه الإيه؟ الإنشاء. طيب القسم الثاني يبقى بعد ما عرفنا الخبر ننتقل إلى معرفة القسم الثاني للكلام حيث كان وصفه بالصدق والكذب هو الإنشاء يقول الشيء ابن عثيمين عليه رحمة الله الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لا يمكن لا يوصف لا بهذا ولا بذلك إذن الإنشاء لا يوصف بالصدق ولا باليام شيخ ولا بالكذب لأننا لو جيت قلت لك هل جاء علي؟ تقول لك أنت خذب علي لم يأتي هل قلت لك وعلي يأتي هذا أنا أسألك هل جاء علي؟ وغيره هتقول له ازاي تقول كذبت صدقت علي اتى يقول لك يا ابني وانا بس اقول لك علي هذا ده انا بسالك هل جاء علي يبقى إذن هل جاء لا تحتمل صدق ولا كذب انما ده يا مشايخ استفهام يبقى اسم اسمه انشاء يطلب منك جوابا فتقول لي نعم او لا فيجاب عليه بنعم لا لو استفهم استنكار تقول لي بلا نحو ذلك يبقى اذا يقتضي منك جوابا لكن لا يحتمل منك وصف بالصدق ولا بالكذب خلاص يا مشايخ طيب، ولذلك يقول ولإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب وطبعا هذا أخرج الخبر لأن الخبر ما يمكن وصف بالصدق والإيه أو الكذب كما مر بنا. يقول ومنه الأمر والنهي طبعا هو لم يقل منه ليلة وليس جميعه يعمل. ذكر بعض أمثلة. فمنه الأمر مثل مثلا ما تقول قوم يا زيد. فهذا أمر، فهذا لا يقضي برضو منك خبرا لكن يقضي منك لا يقضي منك وصف الصدق أو الكذب لكن يقضي منك فعل. او تقول مثلا أعطيني الماء يا علي طبعا مش ينفع ان تقول لي انت كذبت او صدقت انا لم اخبرك بشيء أعطيني كذا هذا يقتضي منك فعلا صح ومنه النهي مثل مثلا ما تقول لا تتكلم يا زيد فتقول له كذبت او صدقت هذا لا يحتمل انما زيد يقتضي منه فعلا يبقى اذا من انشاء الامر النهي النداء تقول يا زيد لا يقال برضو صدق أو كذب ولكن يقال له يجيب صح كذا يبقى إذن النداء برضو من الإنشاء الاستفهام هل جاء زيد الاستفهام أيضا من إيه؟ من صياغ الإنشاء وأساليب الإنشاء كثيرة متعددة شيخ يقول كقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به أي شيئا أنا عايز أعطيك بقى فارقنا دقيق ادق من اللي الشيخ ذكره كمان في التفريق بين الخبر والإنشاء وده يفيدك في انك تعرف الخبر الذي يريد به الإنشاء والإنشاء الذي يريد به الإخبار نقول ايه الفارق ان ما أوجب اعتقادا يسمى خبر وما أوجب فعلا يسمى إنشاء خلاص يا شايف يسمى خبر لأننا لما اقول لك مثلا إيه ما تزيد ده يوجب عندك اعتقاد اما ان, إما أن أنا صدقت زيد مات واما ان أنا كذبت وزيد لم يمت صح كده لكن لو قلت قم يا علي مش يجب افقد فقط ده هيعمل يا مشايخ ده يقتضي منك فعلا اقتضي منك ان تفعل القيام صح لما أقول مثلا حضر محمد هذا يقتضي منك اعتقادا اما أن تعتقد صدق القول او تعتقد كذبه لكن لو قلت هل حضر محمد دلاله قديمك اعتقاد انما قديمك فعلا ان تقول نعم او لا صح كده يا مشايخ يبقى كل ما اقتضى اعتقاد ده اسمه يا مشايخ وكل ما اقتضى فعل طيب ان المتقين في جنات و في مقعد صدق عند مليك مقتدر ها سؤال بس سيبك بقى من اريد يعني عايز بس الخبر سيبك من دلالاته انا عايز خبر ولا انشاء ان إن المتقين في جنات ونهر هذا خبر ولا إنشاء أنا م... خبر ولا إنشاء لماذا لأن نريد به لأن هذا مش اريد به ترتب عليه اعتقاد يعني أوجب عندي اعتقاد صح كده يبت ترتب عليه اعتقاد إن أنا أعتقد إن هذا الكلام صحيح او كاذب طبعا نجزم أنه صحيح يبت اعتقاد ولا لا طيب لما يقول وأقيم الصلاة وآت الزكاة واامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر لماذا لانه يوجب ايه لانه يقتضي فعلا يقتضي ايه يقتضي فعلا راس يا يقتضي فعلا طيب غلبة الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء كل ده إيه؟ لماذا لأنه أوجب عندك اعتقاد صدق أو كذا وانت ضع صدق صح كذا طيب لما ياتي مثلا ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن ها لأنه يقتضي طيب يا ايها الذين آمنوا قوموا لله قانتي ها يقتضي انشاء يقتضي فعل صح كده؟ يبقى can be able to focus on the Quran between ما is called a statement and what is called What is اسمه خبر واللي واللي called a and what is called a statement يبقى called كده قسمت shad So نيجي just put it into a statement and an-shad I have a relationship with another statement The name of the Dalai This is the most important thing about us We will put it in the sentence to know خلاص فنقول إن الخبر له دلالتان والانشاء له دلالتان يبقى لهم اربع دلالات الدلاله الاولى الخبر الذي يراد به مجرد الإخبار يبقى دلاله الخبريه يبقى خبر ودلالته الخبريه يعني لا يراد به الا الاخبار بس. يعني يوجب عنده اعتقاد بس مثل قول غلبه الروم فذا خبر يراد به مجرد الاخبار ان يخبرني ان الروم غلبت فيوجب عند اعتقاده خلاص يا مشايخ القسم الثاني خبر ودلالته الانشاء يعني بين قوسين كده يراد به الانشاء خلاص الانشاء دلالته عندك ايه يا مشايخ إحنا لما أعظنا لك الفرق بالخبر الخبر والإنشاء الإنشاء يقتضي والخبر يقتضي أحسنتم يبقى إذن الخبر الذي يرد به معنى معناه أنه يقتضي حاجتين، يقتضي إيه, إيه؟ أحسنتم يقتضي اعتقاد ويقتضي لكن الخبر اللي يرد به مجرد الخبر يقتضي اعتقاد بس أشكام أقول لك ان ده أضغب تفريق تمام فلذلك إحنا دلوقتي لو جمسا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة دي صيغة خبر ولا صيغة إنشاء؟ صيغة إنشاء. كذبت أو أخطأت؟ صيغة إيه؟ صيغة إنشاء كيف؟ هل أنت تجيب عليها بنعم أو لا؟ طمأني. إزاي ما شافها؟ هو هنا في أمر في الآية في أمر في الآية. فين الأمر اللي فيها؟ فين في الأمر اللي, فين في الأمر اللي مش خذ لا هذا الأمر قبل؟ فين الأمر اللي فيه؟ هل في الايه امر؟ هل في استفهام؟ هل في نهي؟ المال فيها في فعل مضارع الخبر يبقى انت تقول والدته يرضعنا ولدونا حولينك كاملين خلاص يبقى ممكن الوضع يرضع ما يرضعش انت تعرفها ده يبقى اوجب عند اعتقاد اعتقاد يتقصد قياسا هذا الكلام انا ولدته يرضعنا او ولدونا كاملين طب هل المراد مجرد الخبر ولا ده مراد اعتقاد يترتب عليه علي ايه؟ ايه الفعل اللي يترتب عليه إن إن الوالدة ترضع أولادها حولين كانه قال إيه ولا مش مجرد يرضعنا ولا يرضعنا. فدا خبر يرضبين إن شاء لأنه أوجع اعتقادا وإياه مشاية وأريد به الفعل. لأنه جاء بصيغة الخبر واريد به الفعل. يبقى الكلام من حيث الصيغة خبر ومن حيث الدلاله والمعنى إن شاء لأنه يرضي إياه مشاية، يرضبين الفعل مش مجرد الاعتقاد مش مجرد أعتقد إن الكلام ده صح لا. ده يراد ان انا إن ال قال ان المراه لا ترضع حولين كاملا خلاص يا مشايخ ده خبر يرد به الايه مثل مثلا قول الله عز وجل ان المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند ملك مقتدر هل هنا في اوامر ولا في اخبار هنا يا مشايخ تابعوا معايا اوامر دي ولا أخبار؟, أخبار. اخبار لكن هل مجرد يخبرني المتقين في جنته الله الله اكبر ربنا زيتهم وخلاص ولا ايه ولا المراد ان يقتضي عمل ان انا احقق التقوى لاكون هنا صح يبقى كان هذه الآت أمر بالتقوى لذلك نقول جاء امر بصيغه الخبر بدا خبر يراد به الانشاء وليس مجرد الامر ليه لانه لم يقف عند الاعتقاد وبس اذا انتقل منه إلى حدود هي مشايخ حدود الفعل فالكلام من حيث الصيغه خبر ومن حيث المضمون والمعنى انشاء لانه يقتضي فعلا وليس مجرد اعتقاد خلاص كده يا مشايخ يبقى ده بيولاز الماده طيب مثل قول عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لا متاعا الى الحول غير اخراط ها فين لقد قلت تربصني قلت وصية, وصية هذا مصدر نائب عن فعل الأمر هذه صيغة الإنشاء فهذه من علامات الأمر يجي معنا يعني كان تقدير الكلام يوص وصية هو إلى نائب عن فعل الأمر يوص فهذا صيغة الإنشاء اللفظ هنا ليس لفظ خبر وإنما لفظ هذا ما لابد انشاء فده انشاء وادلالته ايضا لإنشاء خلاص كده ما بالاي الثانيه بقى والمول الذين منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و10 كيف انشاء بالانشاء اللي فيها يتربصن ده فعل إيه؟ هناك هناك الامر كان فين بوصيه لان وصيه ده مصدر مصدر نائب عن فعل الأم. يعني كان تقدير الكلام يوصوا تمام لكن هنا يتربصنا فين الانشاء اللي فيها قلت قلت فين الامر اللي في بيتربصنا يتربصنا هو ما تلفش شي فاضي انا ما هلفش تاني اه فين نون ما فيهوش ان نون يتربصنا هذه نون نسوه ليست نون توكيد طبعا. يبقى إذاً هذا خبر صح كده يبقى الكلام صيغته خبر لكن هل مراد به مجرد الخبرية ولا مراد الإخبار والمضمون أن يأمرهم أن يتربصوا بأنفسهم أربعة أو أشهر وعشرة أيام يبقى ده خبر يراد به من حيث الصيغة خبر ومن حيث المضمون والمعنى إيه؟ إن شاء الله أن مجرد لا يقتد مجرد بصحة أو صدق الكلام أو كاذب، وإنما ذا اقتضي امتسال لما جاء في الكلام، لأنه الإنسان يقتضي به. خلاص يا مشاهد؟ يبقى ليس مش محمد، خبر بس، خبر ودلالة الإنشاء، ليه دلالة الإنشاء؟ لأنه اقتضي، إيه؟ اقتضى فعلًا، لأنه اقتضي، إيه؟ اقتضى فعلًا. طيب جيد، لما يجي مثلاً مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خبر اريد به خبر من حيث الصيغه لانها تجب اعتقاد صدق او كذب الكلام صح كده ومن حيث المضمون والمعنى انشاء لانه يوجب فعلا اللي هو ايه ان المطلقة عدتها ثلاثه قرو خلاص يا مشايخ ها كده تمام انما الخبر اللي هو يراد بمجرد الخبريه لا يقتضي غلبت الروح فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك صح كده؟ هذه أخبار هل يترتب عليها عندك أثقال؟ يترتب على طبعا أن هذا الكلام صحيح وصادق أن زينب كانت زوجة النبي أن زيد قضى منها وطرا لكن هل يترتب عليها عندك فعل؟ يبقى لا يترتب لبذا الخبر من حيث الصيغة ومن حيث المعنى خلص كده لبذا الخبر يرد بالخبرين الخبر له دلالتان الدلالة الأولى الخبرية والدلالة الأولى الإنشاء خلاص كده مش شايف؟ يبقى ده كده خلصنا طب طبيعة فائدة التعبير عن الانشاء بصيغة الخبر. يعني هل لها فائدة ولا ما لهاش؟ خدوا بقى كلنا نبحث ده ما بلاغي. يعني ده أصله في يبحث في علم البلاغة أو علم البيان. واللي المباحث ده اللي بعضه اللي هو المجاز والحقيقة كليهما من مباحث علم البيان أو علم البلاغ. فعلى كل أحوال. إيه الفائدة. يقول الفائدة فائدة تنزيل الاخبار عن فائدة يعني ذكر الإنشاء بصيغة الخبر تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه الناس يعني كأنه عايز يقول إيه إن الشيء اللي طامر به ده اللي الله عزوجل يأمر به بصيغة الخبر كأنه صار أمر واقع وكل الناس دفعوا حتى صار يخبر عنه يعني لسه مش بيطلب فعله لا ده بيقول له خلاص ده هو تفعله وبيخبر عن فعله يعني كأنه أخبر أن الناس من شدة انتسالهم صاروا يخبروا عن فعله. خلاص كده شايف يبدأ أبلغ أبلغ من إن الخبر يأتي إن الإنشاء يأتي بصفة الإنشاء صح كده؟ لأن لما قل لك والوالدات يرضعن أو لا دلنا حولينك كاملين كأنه عايز يقول لك إن كل الوالدات امتسل وأصل أمر حتى صار يخبر عن فعلك فده دل على قوة الأمر وقوة الامتسال خلاص كده؟ لما قلوا المطلقات يتربصني دل على قوة الأمر وقوة امتسال المطلقات كان كل مطلقات امتسل وأصل أمر حتى صار يخبر عنهم مش بتحتاج باقي ذا خلاص صار أمر واقع فمن صيرورات أمراً واقعاً صار يخبر عنه فده معنى إن هو, إيه؟ ان هو يقول فإذا ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كانه أمر واقع يتحدث عنه في من صفات البقاء طيب بعد معرفنا الآن دلالات الخبر وفائدته ننتقل إلى دلالات الإنشاء وله أيضاً دلالة الدلالة الأولى إنشاء دلالة الإنشاء إنه إنشاء ردبي الإنشاء المجرد دلالة الإنشاء عن إنشاء يراد به دلالة الإنشاء المجرد وهذا طبعا كل ما أوجب ما, ما أوجب فعلا مجردا يعني كل شيء يوجب فعل مجرد مثل مثلا وطبعا شك ان الفعل مجرد بيقتضي طبعا اعتقاد بس احنا بنقول اعتقاد صدق وكذب من حيث الصيغة هذه مسألة تانية مثل قولك واقيموا الصلاة وآت الزكاة تمام بينكم بمعروف إلى آخر هذه الآيات وما في معناه فكل هذا يجب عندك يجب فعلا خلاص كل هذا يجب يا مشايخ يجب فعلا فهذا بنسميه إنشاء ودلالته الإنشاء القسم الثاني إنشاء ودلالته الإخبار وده اللي إنشاء يراد بالإخبار وده اللي هو يأتي بصيغة اقتضي الفعل والمراد الاعتقاد مثل مثلا إيه قول الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا ولنحمل دلام الامر داخل على الفعل على الفعل على المضارع فده من صيغ الامر صح كده يبدو دي صيغه انشاء لكن هل المراد امرهم ان بيامروا نفسهم بحمل الخطايا مش المراد هذا انما المراد ان هم عايزينهم يعتقدوا انهم سيحملوا عنهم الذنوب يعني كانوا بيقول لهم اعتقدوا اننا سنحمل ذنبك صح؟ يعني كأن تقدير الكلام ونحن نحمل خطايا إذا من حيث اللفظ ينشاء لكن من حيث المعنى يا مشايخ خبر كما يجي واحد في الوقت ويقول لك يقول لك عم يعمل أو ايه وزنبك في القبض يقول لك وإيه سأسأل عنك يوم القيام سأحمل خطيئتك والأحمل خطيئتك يوم القيام ولأسأل عنك يوم القيام ونحن ذاتك وهن كذب لن يحمل خطيئة ولن يسألوا لأن كلهم سيحمل وزر وهم يحملون أوزارهم مع أوزار هؤلاء خلاص يبقى إذن أنت لو لاحظت هذا المثال عندك الآن إيه؟ إن الخابة ان الإنشاء هنا لم يرد به مجرد الإنشاء لكن أريد به أن يحدث عندك اعتقادا الاعتقاد إيه؟ أن هؤلاء المشركين هيحملوا خطايا المؤمنين صح؟ فلذلك قلنا خبر يراد به الإنشاء فأيدة الخبر الذي يراد به الإنشاء إيه لماذا يعبر عن الإنشاء بصيغة الخبر قال فأيدة تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض المنزوم يعني لما يقولوا يعني يمكن أنهم يقولوا حمل خطياكم شيء لازم لنا يعني كأنهم يلزموا أمفسهم بحمل خطايا. تنزيل الشيء منزلة المفروض المنزوم به يعني كأنه جعل هذا الشيء مفروض على نفسي منزوم به رسم الشيخ يبقى إذن أنت تقدر تميز كده الآن يبقى لو خبر اوجب عندك فعل يبقى يسمى خبر رضبين إن شاء. ولو صغف إنشاء او جابت عندك الاعتقاد مش الفعل إذن اسمه هي مشايخ اسمه إنشاء ورد الخبر لأنه قولون هو لنحمل خطاياكم لن يقولوا نعم سنلتزم أو لا لا نلتزم لكن إلا مقصود أنه إذا ما موجود عندنا بعد ما عرفنا هنا مسألة فائدة تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء بعد ما عرفنا بعد الدلالات طبعا الفائدة المهمة أن أنت معرفة الدلالة وما ترتب عليها فيه ثانية نقول هذه الفائدة في باب النسخ الله إلى خبر وإنشاء نقول يظهر فائدة ذلك في باب النسخ فالخبر المجرد والإنشاء الذي يراد به الإخبار لا يحتمل النسخ. لأن النسخ فيه تجزيل لأن لو قلت لك مات زايد وبعد ما قلت لك لا ما مات ده ما أسموش أن أنا غيرت اسمه كذب صح لأن نسخ الأخبار تجزيل النسخ في الأخبار تجزيل يبقى خد بالك الخبر المح اللي هو الخبر اللي يراد به الخبريه والإنشاء الذي يراد به الاخبار كليهما لا يدخلهما النسخ لأن حقيقتهم خبر والنسخ في الأخبار تجزيل وأما الخبر الذي يراد به الإنشاء والإنشاء المجرد اللي والإنشاء يعني اللي يراد به الإنشاء فهذا الذي يدخله النسخ لأن حقيقتهم إيه إنشاء لأن حقيقتهم تطلب فعل خلاص كده مش عارف عد تاني أقول أنت كده عرفت الاقسام عن الخبر المجرد والإنشاء الذي يراد به الاخبار لا يجوز فيه النسخ لماذا؟ لأن, لأن حقيقتهم خبر والأخبار والنسخ في الأخبار تجزيل وأما الخبر الذي دلالته الإنشاء والإنشاء المجرد يعني الإنشاء به الانشاء فهذا يجوز نسخه لأن حقيقتهم إنشاء والإنشاء يجوز فيه النسخ خلاص كده ماشي لذلك انتبه لو الله عز وجل لما يقول غلبت الروم ما ينفعش واحد يجي يقول لي منسوخه لان النسخ فيها تكذيب معناه الله عز وجل ان هو عايز لله جل وعلا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة ويذكر العشرة أو غيرهم في الجنة ما ينفعش واحد يجي يقول لي ده قبل ما يكفروا زي الشيا ما بيقولوا ما كفروا بقى في النار قول له ما ينفعش هذه أخبار والنسخ في الأخبار تكذيب لما النبي يقول في الجنة أنت كاي بتكذبه لما الله عز وجل يصف المهاجرين أنهم صادقين ويقول في قول أولئك هم الصادقون ويصف مثلا الأنصار أنهم مفلحون أولئك هم المفلحون تمام؟ إنفاحش واحد يجي يقول لي لا ده المهاجرين كزبين والأنصار كالمصلحين وللآيات اللي فضلهم دي كانت قبل ما ما يكفروا بعدم اعطاء الخلاف عليه أو تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم إنه مازا كلام باطل من أولاء خلافه الله ده كلام من أفضل الباطل يعني لأن هذه أخبار والنسخ في الأخبار تكذيب لأن معلم أنت بتقول إنه ما مش مخشين كأنك بتاعي متصل بالله بالكذب أو تكذب كلامك زباط هذا لا جوز فالنسخ في الأخبار إيه تكذيب خلاص كم شيء؟ وكذلك لما يجي الجماعة الكفار قالوا والنح من خطاياكم بعد كذا يجي يتبرأ منهم يقولوا لا تجزي فمن فحص؟ لأن ده خبر والنسخ في الأخبار لا تجزي. خلاص كم شيء؟ لكن الإنشاء ده ليجي الناس يعني الله عز وجل مثلا ممكن يقول إيه واقيم الصلاة تمام وآت الزكاة دي أوان في أمرك مثلاً بخمس صلوات في اليوم والليل أو بخمسين وبعدين تنسخ من خمسين لخمس صح كده؟ مش الصلاه والمفروض ادخل ده وبعد كده نسخت لخمس تمام؟ يبقى نسخ يبقى ده يوز صح كده مش شايف؟ يبقى يوز ان ينسخ ذلك كذلك مثلا نعم اي نعم كذلك إن الله عز وجل يعاقب على او يعاقب على, على كده وبعد كده ينسخها مثلا الله عز وجل يقول ايه؟ قل ان تعبدوا ما والله ما في السماوات وما في الارض وين تعبدوا ما في انفسكم او تعبدوه يحاسبكم به الله يبدأ معناه أنه يحاسبك على ما في النفس ثم يأتي بعد ذلك الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليا ما كتسبت يبدأ نسب فالنسب في الإنشاء جائز وكذلك في الخبر الذي يرضي الإنشاء فمثلا عندك مثلا إيه؟ نعم لا من فحش متقيم في جنات ونار من فحش تنس لكن لو جاء مثلا نعم <تصفيق> لا لا تازر بس ولا عندك مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين صح كذا فيمكن هو ان هذا الأمر ينسخ يمكن ينسخ طبعا لا ينسخ يمكن ينسخ صح هذا إخبار يعني جاء إنشاء جاء بصغة الخبر أو مثل مثلا المدافعنا زوجها ده قلنا أن الآية خبر يعني صح صحيحنا مش خبر يعني إن قلنا ذلك والذين توفونا منكم ويذرون أزواج ووصية الأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج صح صح وإن كان بيع الحقيقة دفع خبر وإن شاء لأن خد بالك الانشاف في جانب مين الانشاف في جانب الزوج لأنه قال وصية الأزواج مع كني قل تمام وأما الخبر ففي جانب والذين توفوا منكم يذرون أزواج البديع كأن الله عز وجل يعني جعل هيئة ت تتربس أو تبقى في بيت عامك من العدد فهذه كان جاء بصيغه الخبر وراد به الانشاء فنُسخت وصارت هي مشاهده وصارت اربعه اشهر و10 ايام يبقى اذا جاء الانشاء بصيغه الخبر يجوز نسخه واذا جاء بصيغه الانشاء يجوز نسخه واذا جاء الخبر بصيغه الخبر او بصيغه الانشاء لم يجوز نسخه خلاص كده يبقى دي فايده تقدر تميز بيها وده بقى تفصيل الكلام لما يقول لك هل الاخبار يدخلها نقول الخبر المجرد لا وما الخبر ليراد به الانشاء فنعم طب والانشاء يقولوا الناس بيقولوا الإنشاء المجرد نعم واما الانشاء ليراد به فلا ويبقى كده تفصيل الايه الكتاب يبقى فايد تقسيم الكلام لخبر وايه وانشاء يبقى انت عرفتها وعرفت دلاله ايه وطبعا تفيدك في الاستنباط برده الاحكام ازاي أنت تستفرج منها يعني من الأخبار تستخرج منها ايه اوامر ووجبات وهكذا خلاص كده ويبقى كده احنا تاهينا من هذا القسم اللي هو ال القبر الذي يرى اللي هو تقسيم الكلام من حيث ان كان وصفي بالصدق والايه والكذب طيب مش هنكتفي على القدر ده في الحقيقة لأننا احنا يمكن ملي كده ودسم فنكتفي على القدر ده ونقف على ان شاء الله انقسام الكلام من حيث استعماله الحقيقه ومجاز في المره القادمه باذن الله جل جلاله اقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا استغفرك اللهم تقبل انك الحمد لله رب العالمين